ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم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 ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين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 وفتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له مركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين